بما فيه من التعاون والتكافل بين للمسلمين وحذر مما يناقض ذلك وهو الربا فقال الذين يتعاملون بالربا وياخذونه لا يقومون يوم القيامه من قبورهم إلا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 وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار والخلود فيها وهذا الخلود في النار المقصود به من أكل الربا مستحلا له أو المقصود به البقاء الطويل فيها فإن الخلود الدائمة فيها لا يكون إلا للكفار أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها إذن هذه الايه الكريمه يا الاخوه فيها التحذير من الربا وان الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا لان في الربا الظلم للناس وجعل الناس طبقتين طبقه عليا وطبقه سفلى والربح احله الله تعالى لما فيه الغنم بالغرم والخراج بالضمان أما الربا فأحدهما يربح والآخر يحسر فقال تعالى محذرا من الربا مشبها صاحب الربا فقال الذين يأكلون الربا أن يأكلونه في الدنيا وعبر عنه بالأكل لأن غالب منافع المال هي للأكل وفيه تبخيص لشأن الدنيا لأن الناس تعمل لأجل أن تأكل فكأن الإنسان أصبح يأكل ولا يعتبر ونحن بحمد الله نأكل ونشرب وينبغي أن نحمد الله على الأكل والشرب ونعتبر وأن لا يكون أكلنا وشرابنا كما تأكل الحيوانات، بل علينا أن ننظر فيه نظر اعتبار فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا يحفر قد أكثر الربا وامتلأ فيه بطنه يخرج من قبره وبطنه ملأ فحينما يمشي يمشي ويسقط يمشي ويسقط ثم قال تعالى سيقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا هؤلاء جمعوا مع هذه الجريمة أكثر الربا جريمة أخرى وهو أنهم قد يعني أفتوا بحليته إنما البيع مثل الربا فرد الله عليهم وأكذبهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا فالبيع حلال والبيع له حكمة و فيه ربح وخسارة ثم بين ربنا على من تعامل بهذا قبل التحريم وقبل نزول قال فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف لا يحاسب عما مرى وأمره إلى الله أي حسابه عند الله ومن عاد يعني هذا الذي وصله التحريم وبلغه التحريم ثم عاد قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فهذا تحذير شديد من هذا الفعل ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله وأخذ الربا بين الفرق بينهما في الجزاء فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات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 ويبارك في أموال المتصدقين والله لا يحب كل من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآتم اذا هذا تحذير شديد فربنا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهذا فيه حث على الصدقات التي تدل على صدق ايمان العبد وتحذير من الربا الذي فيه ظلم الناس وفيه الاعتداء على حق الله قال والله لا يحب كل كفار أثن هذا التحذير لأن هذا الذي يرابي قد كفر نعمة الله تعالى وغطاها ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم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 ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها إذا ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فامنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ثم أدى ثمرة الإيمان وهو العمل الصالح الصالحات التي تصلح بها حياة الإنسان وحياته في البرزخ وحياته في يوم القيامة فيصلح لأن يدخل الجنة وأقاموا الصلاة اقامتها بشروطها وأركانها وسننها وخشوعها وخضوعها وآتوا الزكاة قرن مع الصلاة الزكاة لأن في ذلك تذكيرا بالإخلاص لله والإحسان لعبده وهما علامة سعادة العبد أن يكون مخلصا لربه محسنا لعبيد الله قال في ذلك ربنا لهم أجرهم أي لهم الأجر العظيم ثم بين أن هذا الاجر عنده قال عند ربهم فهو عند الله تعالى لا ينفد ولا يزول ولا يتغير ولا يتبدل قال ولا خوف عليهم يعني لا يخافون هؤلاء ولا هم يحزنون فيما ولا يحزنون على ما مضى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا الله بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال ربويه عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بالله وبما نهاكم عنه من الربا الإنسان لما يدعي الإيمان الإيمان له ما يصدقه وهو امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي ثم قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم إلى الله وترفتم الربا فلكم قدر ما أقرفتم من رؤوس أموالكم لا تظلمون احدا بأخذ زيادة على رأس مالكم ولا تظلمون بالنقص منها ثم قال تعالى وان كان ذو عسره فنظرة الى ميسره وان تصدق خير لكم ان كنتم تعلمون وان كان من تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه فاخروا مطالبته الى ان يتيسر له المال ويجد ما يقضي به الدين وان تتصدقوا عليه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 وتقومون بين يديه ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم وهذه الآية أيها الإخوة آخر آية نزلت من كتاب الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فيعمل الإنسان جميع الأيام لأجل هذا اليوم لأجل أن ينجو فيه لأن الإنسان إذا نجا في يوم القيامة في فيما بعده وإذا هلك يوم القيامة هلك فيما بعده قال ثم توفى كل نفس ما كسب الإنسان يعمل ثم يوفى جزاءه يوم القيامة ان خيرا فخيرا وإن شرا فشرا وهم لا يظلمون فربنا جل جلاله لا يظلم أحدا مثقال حبه وإن كان يسيرا أبدا من فوائد الآيات من أعظم الكبائر أكل الربا، ولهذا توعد الله تعالى أكله بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة. الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة والنماء فيها. فضل الصبر على فضل الصبر على المؤشر. والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين او كله طبعا هذا من أفضل اعمال أن الإنسان يقرض الآخرين ومن أفضل أعمال ان الإنسان يصبر عليهم ومن أفضل أعمال أن الإنسان يضع عنهم بعض الدين او جميع الدين فإن الإنسان يظل بظل الله يوم القيامة هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد